إثنان استمع إلى الجمل الآتية وقرأها ثم اكتبها في دفترك نحن صديقتان نحن صديقات نحن صديقان منذ سنتين نحن أصدقاء منذ الطفولة هن صديقات منذ عشرين شهرا هم أصدقاء منذ ثلاثين شهرا هم تقابلوا في الخارج هن تقابلنا في المدرسة